قال مالك رحمه الله دخول الحائض مكة قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هج فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشقي وأهلي بالحج ودعي العمره قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فأتمرت فقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا مننا لحجهم وأما الذين كانوا اهلوا بالحج أو جمعوا بين الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشه بمثل ذلك وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه انها قالت قدمت مكه وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري هذا امر طارئ على الحج عند الناس لم يكونوا يعرفونه قبل الاسلام العرب كانت تحج قبل البعث ولهم احكام فيه وهنا صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهللنا بعمرة ثم إن رسول قدمت مكة فحطب حائض وكذا إلى آخر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من كان معه هدي نعم من كان معه هدي كان معه بالفعل ولا بالقوة بمعنى هدي ساقه من مكانه أو معه قيمته يصدر على أن يشتريه يعني من كان يستطيع سوق الهدي هل قال ذلك في مكة بعد ان حاضات او قال ذلك عند بداية الامر عند الاهلال كما يقول الباجي كلاهما محتمل ولكن الوارد في النصوص الاخرى انه قاله بعد ان وصل مكة من كان معه هدي وهذا الشخص اهل بعمرة فقط ماذا يفعل الذي يهل بعمرة ينحر الهدية للعمرة او يقضي عمرته ويبقي هدية ينحره يوم العيد يوم النحر فهنا قال لهم صلى الله عليه وسلم اسمعوا من كان مهلا بعمرة وساق معه الهدية فلا يتحلل بعمرته لوجود هديه ماذا يفعل يضيف الحج على العمره ويصير قارنا فاذا ما تحلل من الحج والعمرة نحر هديه واضح هذا جماعة ولا جديدة عليهم اذا مره نخر نرجع الى اصل الاحرام كما قالت عائش منا من اهل بحج منا من اهل بعمرة منا من اهل بهم مع هذا ايه تصنيف الحجاج طيب وبالتالي منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسقه يقول لا يبقى اقسام الحجاج ستة من ضرب اثنين في ثلاثة مفرد متمتع قارن مفرد سايق الهدي مفرد غير سايق يبقى اثنين متمتع ساق الهدي متمتع غير سايق قارن ساق الهدي قارن لم يسق الهدي في عن هذا. اه اظمات زياده عن هذا اظنات الزياده عن هذا ما حكم هؤلاء جميعا بمقتضى حديث عائشه رضي الله تعالى عنها من ساق الهديه ويصدق على ثلاثه ولا لا مفرد ساق متمتع ساق قارنا ساقا هؤلاء الذين ساقوا الهديه منهم اثنين متفق عليه المفرد والقارن لن يتحلل حتى ايش حتى يكمل النسك كاملا ثم ينحق لا غضاة بقي المتمتع. متمتع ساق الهدية. وحكم المتمتع ان يخرج من عمرته اذا طاط وسعى وحلق وقص. ولا لا. هنا يأتي الحكم. لا. المتمتع الذي ساق الهدية يصبح كالقارن. لا يتحلل حتى يخلص ويأتي يوم العيد. وماذا يفعل? يدخل الحج على العمره ويصير من حزب الايه القارنين يبقى انتهى ألغي المتمتع معه الهدي ولا لا على هذا ينصب حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من كان منكم قدم متمتعا وساق معه هدي لا يتحلل كما يتحلل المتمتعون من ماذا يفعل يضيف اليه الحد ويصير قارنا ويروح مع جماعه القارنين ينحر هدفه بعد أن نتم الحج والعمره معه قالت وما تمت مكه وانا حائض فلم اكن في البيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوتبي راستي والتشكي واهدني بالحج وباعي العمره قالت رضي الله تعالى عنها فقدمت مكة وأنا حائض مكة صغيرة زاوية مكة المكرمة يحرم على الحائض دخولها العلماء يقولون لا ينبغي لإنسان أن يدخل مكة إلا محرما تعظيما للبيت وتكريما إلا من تكرر أو اعتمر قبل أربعين يوما أو الحطاب أو صاحب البريد أو المتردد عليها تعظيما للبيت طب الحائض نمنعها من دخول مكة تعظيما للبيت طب والنسوة في مكة بحيض ولا اذا الحيض لا يمنع من دخول ايش من دخول مكة لكن حكمها اذا دخلت ان كانت داخلة للزيارة ولا لتجارة ولا لسكنة ولا لنزهة ولا عابرة سبيل رايحة للطائف ولا رايحة للغياب هل ملا معها كلام لكن كانت داخلة من اجل النسوة ماذا تفعل؟ قالت عائشة فلم اطف بالبيت ليه لأنها حاد لأن الرسول قد بين الحكم من أول قال لاسماء وافعلي وقال لها في سرف اصنعي كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر قلت ولم أسعى وهل السعي يشترط فيه طهارة الحيض؟ لا لأن السعي مشروط فيه أن يسبقه الطواف وهي ما طافت وبالتالي إذا لم تكن طافت لا تسعى ولذا بينت الواقع فلم أطف بالبيت ولم أسع بين الصفا والمروه فشكوت ذلك لرسول الله هي شكت إليه من سير قبل ما تصف بين لها إيش انتشطي انقضي رأسك وقولي أو أضيف الحج على إيش على العمرة والعلماء يتفقون على جواز ادخال الحج على العمرة من كل إنسان ما لم يتلبس باعمال العمره اذا جيت متمتع إذا كنت إيش متمتعا وصلت مكه وتحسب ان الوقفه يوم السبت وصلت يوم الخميس قال لك الوقفه بك الوقف بكره ننزل عند حل منا ما يمدينا اطوف ولا اسعى إيش تسوي ادخلت الحج على الإيش على العمره يقولون ما لم يكن تلبس بعمل من اعمال العمره مثلا اول اعمال العمره القادمه طواف القدوم ولا طواف العمره طواف العمره فاذا لم يشرع في طواف العمره له ان يدخل الحج لكن اذا طاف طواف العمره وراح يسعى قالوا النص طالعين اليوم يبقى في اثناء العمره يدخل الحج على العمره العمره راح منها شوي اذا خرج بعض العمره يبقى يدخل حج على نص العمره لا هنا يقولون اذا تلبس باعمال العمره لا يدخل الحج اذا يكمل العمره في طريقها فابخلت عائشة الحج على العمره لانها لم تاتي بشيء من ايش من اعمال العمره نعم فقال قومي رحتي وانصفي وسهل في بالحل وبدا العمره انقضي رأسك وامتشطي هذا الذي يقوله مالك ليس عليه عمل اليوم لأنها باقية على إحرام عمرتها والمحرمة بالعمرة لا تأخذ من شعرها ولكنها تغتسل للإحرام بإدخال الحج إذا امتشطي اذا انقضي رأسك نعم تنقض الضفر إذا كان مضفرا ولكن لا تمتشط لأن المشت قد يأخذ من الشعر وهي ممنوعة من أخذ شعرها ولهذا يقول مالك رواية متشط ليس عليها عمل والعمل على انقضي او قولي عمرة حجنا في حجة, انفيه حجة انفيه في عمرة نعم وأهلي بالحج ودعي العمر وأهلي بالحج ودعي العمر يعني ترقيها ولا أترك الأعمال المطلوبة منك الآن لأنها ستدخل ضمن أعمال الحاج. من يقول داعي العمر يعني خلاص رفضيها بطلنا منها. يقول انتقلت إلى الحج مفردة فقط. والجمهور يقول لا داعي عمرة أو دعي عمرتك بمعنى دعي الأعمال المطلوبة منك في العمر وهي الطواف والسعي وتلبس بالحج. لأن طواف العمرة وسعي العمرة سيدخلان ضمنا في الحج كما جاء الحديد دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه قالت فتعل فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن في أبي بكر السكير إلى التنعيم فأعتمره تقول رضي الله تعالى عنها ففعلت اي ما قال لها صلى الله عليه وسلم فلما رجعنا وانتهينا من الحج تقول أرسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن أبي بكر من هو عبد الرحمن هذا؟ عائشة بنت أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر أبو بكر أبوها وأبو عبد الرحمن مع أخيها محرمها إلى التنعيم التنعيم أقرب مكان من الحل للحرم ويتفق العلماء ان المكي اذا اراد العمرة فان عليه ان يخرج الى الحل ويدخل من الحل الى الحرم محرما بالعمرة وهذا اقوى دليل عندنا في قضية ام المؤمنين عائشه لماذا لان خروجها وارسالها مع عبد الرحمن لما نزل صلى الله عليه وسلم من منى ليلة سفره عودته الى المدينة في الليل والوقت ضيق وقالت يا اجملت الحديث هنا في الروايات الاخرى قالت يا رسول الله اريد ان اعتمر قال يكفيك عمرتك مع حجك كانت قارنة ولا لا يكفيك العمر اللي مع ايش يبقى ارفضي حجتك او ترك عمرتك اتركها بالكلية ولا تركي الاعمال لانه قال لها تكفيك عمرتك مع حجك يبقى الرسول اعتبر عمرتها وهي قارنة ولا لا وهذا هو الصحيح قالت لا ايرجع صاحباتي كل واحدة بعمرة مستقلة عشان جئنا ايش واهللنا بعمرة وسلمت لهن عمرتهن وصرنا متمتعات عمرة مستقلة واهللنا بالحج من مكة لكن هي مصر مثل مثلها عمرتها عمرتها جاءتها اللي وقفها ودخلت ضمن الحج وهي العمره المقترنة بالحج كالعمرة المفردة قالت لا اريد عمرة مستقلة فماذا فعل لها مع ضيق الوقت وفي الليل قال يا عبد الرحمن اذهب مع اختك فاح اعمرها من التنعيم اعمرها ادخلها في العمرة من التنعيم اذا اخذ الائمه الاربعه وجمهور العلماء ان المكي ويدخل في ذلك الافاقي والمقيم بمكة واهل مكة اذا ارادوا العمرة من اين يهلون بها الرواية التي جاءت عن ابن عباس عمرة المكي من مكة ولا يخرج خارجها يختلفون على ابن عباس في هذه إنما ابن عباس يرى بدل من كثرة الرواح والمجيء تبقى في مكة تطوف وتقرأ اولى من أن تضيع الوقت في الذهاب والمجيء أما العمره التي يعتد بها كنسك فلا بد من الخروج من الحرم إلى الحلم لماذا؟ لأنهم يقولون كل نسك من حج أو عمره لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم المكي الذي يحرم بالحج من مكة من بيته هل يتم نسك الحج في الحرم ولا سيخرج إلى الحل بعد المزدلفه إلى عرفات سيخرج إلى عرفات وعرفات من الحرم ولا من الحل من الحل ويرجع من الحل في عرفات إلى الإش. إلى الحرم فيكون قد جمع بينه كذلك المكي إذا أراد العمرة لو أحرم من بيته ومن بيته إلى بيت الله ما خرج من الحرم والعمرة الزيارة والزائرة كن جاء من الخارج تجيني من غرفة جنبي في الغرفة في البيقول أنا زائرة الزائر يجي من بره ما هو يجي من الغرفة معايا وهكذا تعان على المكي إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحلي ويحرم ويدخل منها كمحرماء فذهب عبد الرحمن بها وفي الليل وأعمرها وجاءت وطافت وسعت ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مكان عمرتك. قوله لها هذا مكان عمرتك يعني العمر الأولى راحت لا مكان تلك العمر المشترك التي تريدين عمرة مستقلة عايز عمر مستقلة هذه عمر مستقلة ولكن عمرت صواحباتها من المدينة الى مكة ولكن هذه عمرتها من فين من التنعم لمكة هل تسويها بس ما حد سمعنا من حيث تقويم النسك نعم ولكن من حيث كونها تعادل هي تريد عمرة مستقلة وهذه كما قالوا طيبت بها نفسها وصارت عمرة مستقلة فقوله هذه مكان عمرتك ليس معناها رفض العمرة الأولى لأنه سبق أن قال لها يكفيك عمرتك مع ايش مع حجك نعم إذا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها فأرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم والتنعيم هو أقرب مكان في الحل واتفق العلماء على أن التنعيم كغيره من المواقيت الأخرى من حدود الحرم فلو ذهب إلى الجعرانه لو ذهب إلى أم سلمة لو ذهب إلى عرفات لو ذهب إلى أي نقطة من دائرة الحرم بين الحرم والحل ودخل محرما من هناك لا إلا أن حدود الحرم مع مكة تتفاوت قربا وبعدا فالرسول اختار التنعيم لانه اقربها لانهم على سفر وعلى هذا من كان بمكة واراد العمرة يخرج الى اي نقطة من حدود الحرم مع الحل ويحرم هناك قربت او بعدت فهو سواء قال فقافة الذين اهلوا بالعمرة في البيت وبين السفر والمروه ثم حلوا منها ثم طافوا قواتا اخر بعد ان رجعوا منها لحجهم. تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أعمال الحجاج الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بينت لنا حكم الحيض حكم الحائض ماذا بينته لنا طيب وبغية الناس اللي ما حاضرش فعلوا تقولوا الذين كانوا مع رسول الله غير الحيض قسمان متمتعون ومفردون والقارن يلحق من القارن يلحق من؟ المفرد والمتمتع اذا اذا قلنا المفرد معه القارن واذا قلنا المتمتع فهو مستقل اذا ما عدا الحيض فهم قسمان متمتع ومفرد قالت اما الذين اهلوا بالعمرة فقد طافوا بالبيت وبالصفا والمروه وقد حلوا إذا المتمتع إذا طاف وسعى تحلل بحلق الشعر ولبس الثياب نعم ثم, طافوا و... ثم هؤلاء المتمتعون ثم وثم للتراخي بعد ذلك طافوا مرة أخرى بالبيت وبين الصفا والمرو لأي شيء طافوا ثم هذه ها؟ المتمتع انتهى ولا قدامه شيء ثاني قدام الحج يبث ثم طافوا وسعوا مرة أخرى لأي شيء للحج وهذا نص من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من أن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي ليش لحجه ولا يجزئ عن المتمتع طواف واحد ولا سعي واحد أما الذين أهلوا بالحج ماذا فعلوا او مقرنين الحج والعمرة ماذا فعلوا نعم قالوا الذين كانوا بالحج أو؟ بأ... واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا بين الحج والعمره القرنين نعم فإنما طافوا طوافا واحدا فانما طافوا واحدا المفردين لأنهم مفردون والقارنون لان العمره دخلت في الحج ويجزئ القارن أعمال الحج فقط يجزئه طواف واحد يعني الإفاضة وسعي واحد وهو الركن الذي يكون بعد الطواف